مَا لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا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 جعل نسله من سلالة مما إمهن، ثم سواه ونفق فيه من روحه، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلاً. لا تشكرون وقالوا ائذا ضللنا في الارض انا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون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 117. وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون 118. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون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 من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُون أَم 119. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون 110. وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدون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 تَغْرِ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ